والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجر إن كل نفس فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقٍ خُلِقَ, خلق مِنْ مَاءٍ دَافِطٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بيوثرائب <تصفيق> <تصفيق> إنته على نار <رجعه لقادر>. عيلى <تصفيق> Yuri! Yes. What's that? إِنَّ هُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فمن للكافرين أمهلهم رويدًا صدق الله العظيم